وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 ولا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فاذل لهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ